موقع رياض القرآن يقدم, يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والماء قل بما ستقون وان تعذ نعمة, نعمه الله لا تحصوها ان تعذ نعمه الله لا لظلوم إذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضنل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنَ الدُّرِّيَةِ بِوَادٍ غَيْرِ ذِي ذَرٍّ بِوَادٍ غَيْرِ ذِي ذَرٍّ مِنْ عَيْنٍ جَارِيَةٍ فَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ أَمِيرًا فَاجْعَلْهُ وارزقهم من التمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخطى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء باسم عيلو اسحاق ان ربي نسميع دعاء ربي اجعل لي مقيم الصلاه من غريتي ربنا وتلب الدعاء ربنا اغفر لي ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم يوم تشفص فيه الأبصار مهطعين مقنع رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفدتهم هوا يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخفرنا إلى أجر قريب فيقول الذين ظلموا ربنا أخفرنا إلى أجر قريب نجب دعوتك كانت تبرس أو تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم ما لكم من زال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا خصهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منهم جهال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلا إن الله عزيز إن الله عزيز وذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزول الله فارزون الله اله الا الله القهار وترى المجرمين يومئذ مقمنين في الاصفاد وترى المجرمين يومئذ في الاصفاد سراميم قطرا وتقشى وجوههم النار سرابيل من قبران وتقشى وجوههم النار وتقشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسعت ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلم أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب